بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبدال أبدين اللهم صل على محمد ومحمد في الدرف السابق تحدثنا في المسائل الفقهية وبقيت نقطتان وقتها قوم سرعه مساله في الطيور ومساله اخرى في الدم بالنسبه لمساله الطيور التي اجلناها وهي اشكال وجوابه الاشكال تتذكرون بانه عندما تعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه الشيخ جواد المغنية عندما تحدث عن أعيان النجسات في الغائط أتى بالرواية تثبت بأنه عليه قال اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه ولا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه والتي تدل على أن بول كل ما لا يؤكل لحمه فهو نجس سواء كان حيوان على الأرض أم طائر يطير كل ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس هذه الروايه الروايه الاخرى من الورقه ايوه الروايه دي الرواية تثبت بانه كله غير ماكل اللحم فبوله نجس ايا حيوان كان على الارض ام في الجو هذه روايه الروايه الاخرى التي ترونها في الطيور فقره الطيور عن امام الصادق عليه السلام قال امر قد يختلف مع الروايه الاولى وهي كل شيء يطير لا باس بخره وذوله ففضلات الطائر سواء كان ارجو التامل كل طائر سواء كان ماكول اللحم أو غير مأكل ما اللحم ففضلته طاهرة طيب إزاي مع الرواية التانية اللي قالت إن مأموري بالنخس الثوبنى من بول ما لا يؤكل لحمه سواء الذي لا يؤكل لحمه كان حيوان على الأرض أم طائر هذه الرواية تثبت بأن الطائر الذي لا يؤكل لحمه بوله نجس طيب الرواية الأخرى تقول أن كل شيء يطير لا بأس بخريه بوله كل شيء يطير سواء كان مأكل اللح أو غير مأكل اللح طيب كيف الجمع بينها تين الروايتين رواية تثبت أن الطير سواء كان مأكل أو غير مأكل فضلته طاهرة والرواية الأخرى تثبت بأن الذي لا يؤكل لحمه وتشمل طبعا حسب الظاهر الطيور يكون فضلته النجسة فكيف الجمع بينها تين الروايتين الله يسلم على محمد قولوا يكون الاشكال واضح الأول عشان تبقى الاجابه واضحه. بالنسبه للجواب قبل التعرض مباشره للجواب او الرد على الاشكال نقدم مقدمة في مسألة التعارض بشكل عام بين الروايات نسبة للتعارض بين الروايات فهناك هو بين الأدلة يعني بشكل عام هناك في نوعين من التعارض قالوا بأن هناك تعارض مستقر وتعارض غير مستقر التعارض الغير مستقر هو الظاهر الدليلين بنشوف اللي فيه تعارض يعني لو اتاملنا شويه وقفنا شويه في الروايات اللي احنا شايفينها متعارضه لا هنلاقي ان ما فيش تعارض بينها بالعكس يعني الروايه بتوضح الروايه الثانيه او الروايه بتتخصص الروايه الثانيه او ما اشبه يعني ما فيش تعارض قاطع بين الاثنين ده التعارض الغير مستقر يعني يزول بأدنى تأمل ممكن في الظاهر أول ما نرى الروايات نرى ان هناك تعارض بينها لكن لو تأملنا قليلاً وتدبرنا فيها وتفكر فكرنا فيها بروح من الله إلى الوضع غير ما كنا متصورينه لا يوجد إطلاقاً أي تعارض بين الروايات هذه أو من الأدلة هذه مثل مثلاً الحكم العام الموجود في القرآن الكريم أو في الروايات بأن الربا حرام هذه حرام مسألة فقهية مجمع عليها في في الدين الإسلام بشكل عام في مذهبه بشكل عام لما نشوف رواية تقول بأنه لا ربا بين الوالد وولده واحدين مع الحكم الآخر أو رواية الأخرى أن الربا حرام او الآية الكريمة أحلى الله الباية وحرم الربا طيب إزاي الله يقول حرم الربا في رواية تقول أنه لا ربا بين الوالد وولده تعارض بين الايه الكريمه والروايه ده بيسموه من التعارض الغير او غير المستقر يعني تعارض في في بدو النظر في البدايه لكن لو فكرنا شويه هنلاقي انه ما تعارض اطلاقا بل معنى الروايه هو ايه يعني من باب تخصيص لل للآية الكريمة يعني معنى هيبقى معنى الحكم ازاي الربا حرام ما عدا ربا الوالد مع مثلا يتم استثناء الحكم ده تخصيص كده او على التعارض الغير المستقر أما التعارض المستقر لا هناك في تعارض حقيقي بين الروايات يعني لا يمكن حلها و علاجها بشكل بسيط لا هناك في فعلا تعارض بين زي مثلا الروايه فرضا يعني روايه جاءت بانه الفقاع حرام وروايه اخرى لا حلال هناك في تعارض بين الروايتين ما ينفعش نحاول نشوف تخصيص بينهم او إن الروايه بتوضح الثانيه او لا ده في تعارض فعلا فالابد من حل الموضوع تاني نشوف يكون لما في تعارض بالشكل ده في هناك في مرجحات بنشوف ايه اللي ممكن نرجح اي روايه ونرجحها على الاخرى حسب السند بتاع حنفه ممكن السند بتاعها أقوى من الثانيه ممكن تشوف المشهور بين الفقهاء هم عملوا بأي رواية بينهم لها دور برضو الشهرة شوف أي رواية برضو موافقة للقرآن الكريم والتانية مخالفة للقرآن الكريم بناخد بها ونسيبة للمخالفة للقرآن هناك في أكتر من أمور بترجح ممكن ترجح عن طريقها رواية على رواية أخرى مختلفة أو متعارضة مع او أو لو لوصلنا في الآخر لم يوجد أي روايتين مختلفين تماما ودي فيها الميزات ودي ميزات في ترجيح ودي فترجيح يوصل الفريق بقى في النهايه انه يكون بالخيار يعمل باي واحده فيهم الى ان يظهر الايمان عليه هو يبين له الحكم عموما في مقدمه دي المقدمه بسيطه عشان ندخل في نحل الاشكال الاشكال هنا في في الروايه من باب من نوع اي نوع, من نوع الاولاني غير غير المستقر اتامل شوية في الروايه لو حد قراها مره واثنين كده هيلاقي الموضوع لا مفيش تعارض بين الروايتين الروايه الاولى اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه اي بول لا لأي لا لا شيء لا يكن لحمه حيوان لا يكن لحمه يعتبر نجس الروايه الاخرى بتقول كل شيء يطير لا باس بخره وبوله اذا بيبان من القاعده الروايه الاولى انه, قاعدة عامة إنه لا يكن لحمه البول لا مما لا يكن لحمه نجس دي قاعده عامه طيب في نابت من الاعضاء العامه نوع معين هو الطيور يعني كل أي بول مما لا يؤكل لحمه نجس ما عدا ايه طيور فبولها واخره طاهرا مش هنلاقي فيه تعارض اطلاقا بين الروايه دي والروايه الاخرى فيعتبر الطير لا بالخصص بتخصص الأخرى الاخرى ما لقى كل ما لاقوا اللحمه فبولوه طه نجس ما عدا الطيور فكل شيء يطير عشان كده الماب كل شيء يطير تحديدا لا باس بخروه فما فيش تعارض بين الروايه دي والروايه دي لو فرضنا سلمنا جدلا بانه في تعارض وطبعا ما فيش تعارض واقعا فسلمنا انه في تعارض فرضنا يعني الحل ايه ان احنا برضو بناخد رواية الطهارة لان رواية الطهارة اقوى نحية السند سندها اقوى يعني الرواية رو... رواية الطهارة اوسق بكتير وافضل من الروايات رو... النجاسة افترضنا انهم الاثنين مساويين في السند هذه سندها, متى سندها متين فهنا عندنا قعدتين في هناك في أصول الفقه في باب تعارض الأدلة عندما يصل الأمر بأن الروايات أو الأدلة متساوية في كل شيء لا يعرفين نرجح منهم أي شيء بعدين في الاخر نوصل من التخير زي اللي قلتها في البدايه ان احنا انسان مخير والمشتاد مخير انه ياخد بايهما والقاعده الاخرى بالتساقط بيتم سقوط الروايتين ما على القول بالتخير لو قلنا ان الانسان مخير بينهم بين الروايات اللي وصلت المرحله دي في التعارض نختار روايه الطهاره مفيش مشكله ولو قلنا بأن نحن ال... احنا يعني بنترك العمل بيهم الاثنين لان هم متساويين مش نختار منهم فبنتركهم سوا لو تركناهم بنرجع للقاعده قاعده الطهاره الاصليه لكل شيء لك نظيف أو كل شيء طاهر حتى تعلم انه قادر أو حتى تعلم انه نجس الحكم ايضا بالطهار فاذن على أي مرحله كانت فالحكم هو الطهاره على كل شيء يطير على بول او فضلات كل شيء يطير هذا هو الإشكال ودوابه يكون واضح إذا كان سؤال يصدره بعد الدرس الأمر الآخر الذي قلناه أيضا كان متعلق بالدم هناك مسألة طبعا نحن قلنا كل حيوان له نفس سائلة فدمه نجس ايا كان سواء قليل او كثير مسألة, مسألة يبحثها الفقهاء بانه هل هناك اصل معين نرجع له في مسألة الدم يعني في اصل شرعي او قحدة شرعية بتقول بان الاصل في الدم ان يكون نجس يعني اي شيء اسمه دم يبقى نجس إلا ما استسني يعني هل في قاعدة في القي أو رواية أو أدريل شرعي بيقول مثلا زي قاعدة الحنة في الطهارة كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه خذ طيب هل في قاعدة زيها في الدم يعني كل دم نجس إلا اللي تم استثناءه زي مثلا ما لا نفس له سائلة زي دم السلصار مش عارف دم العقرب حاجة دي ايه طبعا طهر اللي انا نفس سائل طيب غير اللي ملوش نفس سائل هل كل ده بقى نشوفه يبقى نجس ولا لا؟ قالوا لا طبعا ناقصهم لانه بعض قالوا ان في اصل والبعض قال مفيش اصل لكن الاغلب والاشهر انه لا مفيش اصل زي عندنا عندنا بالشكل ده راح نعتمد عليه ومفيش يعني نعتمد عليها بان الاصل في الدم ان يكون نجس الا ما استثني هناك الاقل في قاعده وهناك في اصل المساله دي استدل ب بعض عن قول امام عليه السلام كل شيء يتوضا به مما يشرب منه الطير كل شيء يتوضا به مما يشرب منه الطير الا ان ترى في منقاره دما يعني بنتوضى بالماء من اللي منه الطائر الا في حاجه واحده بس اذا في منقار الطائر دم فالامام عليه حكم نجاسه الدم بالرغم ان احنا ما عرفناش الدم اللي في المنقار يعني معنى كده ان دم في الاصل فيه نجاسه والجواب لا الحكم بنجاسه الدم اللي كان في منقار الطائر هو الدم اللي, الدم اللي انه نجس مش اي دم يعني الامام مش يكون نجس والاصل نجس لا لا اطلاقا المعروف اللي احنا عارفينه هو ده اللي امام بيتكلم عنه ان شاهد في الروايه ان الامام بيدينا قاعده انه اي دم نجس حتى لو لقيناه تحت حجر دم يعتبر نجس ماء مثلا بكاء الأحجار وبكاء الأشجار على سيد الشهداء له السلام في عشرة هل الدماء دي يعتبر لو في قعدة يعتبر حتى الدماء دي نجسة طبعا لكن ما فيش قعدة بالشكل ده اطلاب دي كاتل المسألة التانية طب نبدأ في الدرس بتاعنا هذا ان شاء الله وصلنا في في الذبيحة ذهب أكثر فغاء قال وقيل كلهم إلى أن الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد خروج المقدار المتعارف ذهبوا الى ان هذا الدم طاهر واستدلوا بنفي الحرج ولما اطلع على نفس خاص في ذلك يعني في المسألة في الذبيحة المسألة ملحقة بمسألة الدم لما يتم دابح الدبيحة طبعا الدماء البر سيلة دي نجسة طب الدماء بقيت كوز دبيحة معظمهم او كلهم قالوا انها دماء طاهرة لانه صعب النطاهه يعتبر من باب العصر والحرج والواصل والحرج المنفي في الشريعة ال ال ال ال ال احنا خدنا كامل وقتي من نجاسات البول 2 3 الحيوان الدلان 4 الدم 5 الميته ال 6 يعتبر الميته السادس من النجاسات قال الإمام سلام الله عليه عن البئر تقع فيها الميتة قال إن كان لها ريح تنزح منها عشرون دلو وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه من الملش دم يعني يموت في البئر والزيت والسمن قال كل ما ليس له دم فلا بأس وفي رواية أخرى لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة اذا ان الميته ورد في روايات اهل بيت النبوي السلام بانها نجسه وانا بضم قدر انسان لمسها يتطهر منها او توقعت في الماء كالبئر يا بوي يعني نزح الدلاء مهجنه دليل كل هذا دليل على ان الميته نجسه سواء من كل دم من كل اي نفس سائل الدم سائل يعني سواء كان انسان او حيوان. قبل الغسل او او بالنسبه للانسان قبل غسل بالنسبه للميت يعني قبل غسله. ولجت فيه الروح ثم خرجت منه أو لم تلجه اصلا كالسقط كل ده يعتبر محكوما بين ندسه بس بس وانا سالت السقط اللي لم تلجه الروح بعض الفقهاء قالوا لا زي السيد السروي رحمه الله عليه نو لا ينطبق عليه انه ينطبق عليه انه ميتة لأنه اصلا لم تلجه الروح لان الميته هي ايه خروج الروح من الجسم جسم يعني قابل للروح طالما انه لم تجه الروح يعتبر غير الجسم السيد السستاني الله يحفظه ايضا استثنى من الميته جسد الشهيد هو اللي اختسل الاجراء الحد عليه أو القصاص منه لا يطاب استثني من الميته هنا المصنف رحمه ذكر الروايات في الحيوانات لتثبت يعني ان الميته في الحيوانات ولم ياتي باي روايه تثبت بأن الانسان أيضا جسده من الميته اذا مات ناتي على بعض الروايات منها, منها ورد عن الصادح عليه السلام سألته أحد الأصحاب سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد, جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب وقال ابن ميمون سألته أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصابك ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصابك ثوبك منه يعني إذا برد الميت هذه روايات تثبت أن جسد الإنسان أيضا يعتبر من الميتة بعد موته قبل الغسل أما بعد الغسل فطبعا طحر فإذا الميتة كلها نجسه طالما انها من ذي دم سائل يعني له دم سائل وكل ما لا دم سائل له زي العقرب زي الحيه زي الجراد زي الذباب زي النمل زي النحل كل ده يعتبر ميته طاهره ايضا الـ الأمو الـ من الامور اللي ما هي الامور الاجزاء التي لا تحلها الحياة في من جسم مثل الجسم يعني جسم الميته يعني ما بيخلاش ما الدن زي الظفر الشعر زي القرن زي الريش زي العظم زي الصوف كل الحاجات ديت تعتبر ليست ميته كل اللي بيتعرق طبعا ما عدا ايه هو نجس بذاته زي الكلب زي الخنزير لا الله يأتي برواية ما بالصلاة عليه السلام أنه قال لبأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح فالإمام هنا بيوضح أن العلة إن كل ما ليس فيه روح يعني ما لا تحله الحياة يعتبر طاهر من أجزاء الميتة يعني طيب في مسألة أخرى في مسألة العضو المقطوع من جسم حي يعني صابه أي جزء مقطوع كان ربنا يعافينا جسم الحي هل يعتبر الجزء المقطوع ده يعتبر من ميته ام لا يعني هل هو محكوم بالطهاره ولا يعتبر نجس الفقهاء قولين في المساله بعضهم قال بانه طاهر وبعضهم قال بانه نجس قال بالطهارة للأصل لأن الأصلاء في الأشياء الطهار إلى أن يثبت العكس إلى أنه نجس يعني ولم يثبت أن المخطوع نجس الآخر قال بأنه نجس للإحتياط وليس الإحتياط فقط ولكن أيضا هناك روايات وردت عن أهل البيت عنهم السلام تخبر بأن الذي قطع الجزء المخطوع اعتبر نجس. أعتبر ميتها بالتالي نجس منها هذه الروايات شوف. شوف. قال أمير المؤمنين عليه السلام أخذت الحبال من صيد فقطعت منه, فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت واكلوا مما ادركتم حيا وذكرتم بسم الله عليه لو في الصياده حبل اصطد به حيوان مسموح بصيده فبالتالي قطع يده او رجله فيعتبر ريد ايده او رجله من الميته نجسه والباقي حلال ما فيش مشكله ايضا من الرجل قطعه فهي الروايات ليه انا ذكرت الروايات المصنف مطل عليه قال الدم العضو المقطوع من جسم حي فللفقهاء فيه قولان احدهما الطهاره للاصل يعني الدليل الطهاره ايه الاصل لانه الاصل في الاشياء طهاره الا ينثبت النجاسه والاخر يعني القول الآخر بأنه قال النجس ليس طاهراً لي للإحتياط بإحتياط فيها وبديها قال وبديها أن الإحتياط ليس بدليل شرعي ولذا قال صاحب المدارك اكتب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ان غاية ما يستفاد من الأخبار يعني أكتر أكتر شيء يستفاد من الأخبار أو اللي ممكن نستفيد أو نفهم الأخبار نجاسة جسد الميت الاخبار اللي يفهم منه يعني نجاسه جسد الميت وهو لا يصدق على الاجزاء قطعا اللي الروايه اللي احنا الرواية النجس هو جسد الميت لكن جسد الميت لا يصدق على الاجزاء الجزء جسد الميت جزء انفصل منه ده يعتبر تعليق من الشيخ جود مغني على اللي بيقول بالاحتياط يعني احنا قلنا في القطعه المباينه من الحي رايين الراي الاول بيقول طهره والراي الاخر بيقول انها نجسه الشيخ بيعلق على اللي بيقول انها نجسه مش, مش مش عاجبه الكلام يعني مش شايف ان الكلام اللي بيقول انه نجس ما عندوش دليل يعني لأنه قال انه معتمد على الاحتياط والاحتياط تعتبرش دليل لازم يكون في روايات وادله عشان كده لا احنا قلنا اللي قال بالف الفقهاء اللي قالوا على الاحتياط بس لا اعتمدوا على روايات الاهل بتاع المساله نأتي المسألة أخرى في تابعة لمسألة الميتة الأنفحة وفأرة المسك سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس وعن اللبن يكون في ضرع الشاه وقد ماتت قال لا بأس وسئل ولده القاظم عليه السلام عن فأرة المسك تكون مع المصلي وهي في جيبه أو ثيابه قال لا بأس بذلك ما هي الانفحه يقول الشيخ الانفحه معده الجدي حال الرضعه هو بيرضع الجدي في وقت الرضع في سن الرضع بتاعه دي دي معدته تعتبر هي الانفحه اللي منها بعد كده قال هو بيقول وتصير كيرشن بعد ان ياكل العلف والنبات وتصلح لعمل الجبن اللي بيعملوا فيها الجبنه فيما سابقا وتسمى مجبنه عند العوام في العراق ومسوى أو مسوى أو ما في جبل عامل في لبنان أما فارة المسك فجلدة في الظبي فيها دم طيب رائحة لطلع منها المسك ولهتين الروايتين وغيرهما قال الفقهاء بطهارة هذه الفارة وطهارة الأنفحة وإن استخرجت من ميت وبطارة اللبن الموجود في ضرع حيوان ميت رغم ملاصقته لأجزاء الميتة الناجسة على شريط أن يكون الحيوان مأكل اللحم طبعا. مش لأنه لأنه فأنا نجسات لأنه أتكلم عن الميتة طيب دي بقى لواحق يعتبر منها يعني مسائل متعلقة بها يعني لو واحد سائل في مسألة الميتة يعني فانه لو جه زبي ميت او غزال الحاجات المسك المتعلقة بها اعتبر نجيسة او لا اعتبر لواحق من المسألة او الانفحة من الجدي لو مات مثلا بقى ميت هاي اعتبر نجيسة او لا اعتبر من لواحق الميتة بقى نأتي برد المسألة اخرى من لواحق الميتة يد المسلم سأل الامام الصالح عليه السلام عن الخف يباع في السوق قال اشتري وصلي فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه الخف المصنوع من الجلد مثلا أي جلود الخف المزل شب شب وأيضا سئل عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة جبة فراء لا يدري أذكي هي أي يصلي فيها ظهر يعني مزكا لا يدري أذكي هي أي يصلي فيها هو مش عارف انها مزكاة ولا شرعية ولا الفراء اللي هو الجبل المعمول من الفراء دي او هل رأي سليمة ولا مزكاة ولا لا قال نعم ليس عليكم المسألة ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين اوسع من ذلك بناء عليك رواية دي ويات اخرى الفقاء افتوا بطهارة اللحوم والجلود التي عليها يد مسلم طالما انك اخذها من مسلم ومن سوق المسلمين تعتبر طاهرة لإطلاق المشكلة ولا يجب أيضا السؤال والتحري لا يجب قال العز لا فيش مشكلة لكن ليس مش واجب عليه عشان الإنسان لا يضيقش على نفسه لذا قال وكذلك حاكمه بطهارة ما وجد من الحوم الجلود مطروحا في أرض الإسلام وطرقهم على شرق أن يكون عليها أثر استعمال يعني في استعمال المسائل دي للحاجات ديت مستعمله مش متروكه مش مش مقاطعينها مثلا لا الناس مسلمين البضاعه دي بيستعملوها موجوده في السوق بيشتروها بيستعملوها فطالما انه كده طب تعتبر انها ايه طاهره ما فيش اطلاقا مشكلة. بالنسبة للجلود المستوردة من بر طالما انه سبقها او في يد مسلم في الطريق مفيش مشكلة يعني طالما انه في يد مسلم في الوسائط مفيش مشكلة فيها دي بالنسبه يد المسلم المهم خلاصه المساله دي بانه يجوز استعمال الجلود واللحوم طالما انها من يد مسلم او في سوق مسلمين ولا يجب التحري والسؤال عنها مساله اخرى تقريبا واخيره فيما يتعلق باللواحق النعم اللواحق اللواحق الميته القيح والقيء هل يعتبر أيضا من الميتة نيسة ولا لا قيح اللي بيطلع ده والقيئ اللي انسان بيطلع والبصور الحبوب اللي بتطلع مثلا عن الوش هل يعتبر ميتة نيسة ولا لا سؤال الإمام الصادق عليه السلام عن الدماء الدمل يكون بالرجل فينفجره في, فينفجر في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط او بالأرض ولا يقطع الصلاة وسؤال عن الرجل يتقيأ في ثوبة يجوز أن يصلي فيه ولا يغسله قال عليه السلام لا بأس به وطبعا بالجر ويدي كلها أفتل فقاء جميعا مجمعين عليها عند البثور والحبوب يطلع في جسم الإنسان او الترجيع القيء أو الدم, الدم للجر سيدي كلها الطاهرة لا يوجد إطلاقا أي مشكلة فيها الآخر من العين الناس أنا أقول لك سابع أو الثامن المهم الكلب والخنزير جلكم الله سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الكلب قال لجس, لجس لجس لا يتوضع بفضله وأصيب ذلك الماء وأصبب ذلك الماء وأخسله بالطراب أول مرة ثم بالماء وسئل ولده الإمام الكاذم عليه السلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سابع مرات الرواية دي أفتاء الفقاء جميعا اعتبر كلب الخنزير بكل شيء فيه سواء ما تحلوا الحياة وما لا تحلوا الأيان يعني كله نجس سواء حتى ظفره وشعره كل دي حتى اللي احنا استسننها يعني من الأي مئة أخرى لكن هناك أقطة مهمة أن النجاسة تقتص بالكلب الخنزير البريين ليس البحريين لأن الروايات تتكلم عن البريين ليس عن البحريين الآخر من أعيان النجاسات الخمر أروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيث ومسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك هذا الخمر حكمه عند الفقاء من أحيان النجاسات لكن هنا مسألة أن المسكر نعين او على صورتين يعني. منه مسكر مائع في اصله مائع يعني زي النبيذ الخمر يعني مش جامد زي الحشيش ونوع اخر او صورة اخرى من المسكر وهو الجامد في اصله جامد زي الحشيش والافيون لكن كل, كل النوعين يشتركان في الاسكار يعني. طيب ايهما نجس وايهما طاهر ولا كلهم كل النوع دي نجسة معظم الفقهاء قالوا بنجاسة او جمهور معظمهم أو كلهم قالوا بنجاسة الخمر الخمر نفسها نجسة نعتبر من أعيان النجاسات لكن قالوا بأن المسكر الجامد طهر زي الأفيون والحشيش دي طاهرة الآن نخرج بين الطهارة والحلية طاهرة ولكن ليست حلال لابد ننتبه هي طاهرة لا يتنجس منها إنسانية ولكن لا يجوز استنحلها حرام بالنسبه للجامد اللي هو الافيون طيب بالنسبه للمسكر المائع غير الخمر لو الخمر خلاص نجسه طب المسكر المائع اللي زيها زي النبيذ مثلا وبعضهم قال بانه نجس وبعضهم قال بانها طاهره اللي قال انها نجسه ايه الدليل ذكر الشيخ عبد الله العلي ان الله لم يحرم الخمر لاسمها لانها اسمها خمر فعشان كده هي اللي بقت حرام واي مسكر سائل اخر او ماء يعتبرش ما حرام لا ربنا حرم الخمر لعاقبتها لانها بتسكر فطالما هذه العاقبه موجوده كما هي موجوده في الخمر موجوده في البيت ايضا موجوده في اي موضع مسكر فيعتبر ايضا هنا ايه نجسه فطالما ان الخمر نجس يعتبر ايضاً اللي بيعمل عملها نجس واللي قال بالطهارة قال انها مسكرة زي النبيس طهرة لي لان اسماها اختلف عن اسم الخمر الاحكام حسب القاعدة الفغية الاحكام تتبع الاسماء لو ده اسمه خمر يبقى حلال يبقى حرام لو ده اسمه خل يبقى حلال حسب الاسم يختلف الحكم فقالوا بأن هذا ليس بخمر وانما اسمه نبيذ نبيذ مشكل اخر طالما انه مش خمر يعتبر طاهر وبي هو طبعا من بيؤيد القول بأنه طاهر يعني قال من القائلين بالطهاره نظريا كان السيد الخوري رحمه عليه بيقول بالرغم كده بانه قال نظريا بأنه طاهر في الابحاث الاستدلاليه يعني في قطب الاستدلاليه لكن الرساله عملية قال بالنهايه من باب الاحتياط يعني طيب بنتابع الخمر ايضا العنب مساله العنب اذا غلى الفقهاء قالوا في مساله العنب اذا غلى ان العنب اذا غلى يحرم شرب عصيره المغلي. طالما انه غلى حتى لو مشتد غليانه المهم يكون لو غلي حتى بسيط يعتبر ايه؟ حرام خلي بالكم عشان في نقطة يتكلم عنها في حاجة اسمها حرام وفي حاجة اسمها نجاسة وطهارة وفي حاجة احلية وحرمة تخلطوش بين المسألتين الوقتي الفقاء اتفقوا على ان العنب اذا غلى بيحرم شرب وعصير يعني خلي بالكم من العصير العنب اللي بتباعه لو بتغلي فعلا يبقى ايه؟ في مشكله في شوربه حرام شوربه ممكن يتطهر العنب ده أو العصير ده امتى ممكن يكون حلال قصدي غلي وذهب ثلثيه يعني لو ثلتينه راحوا بالغليان يعتبر طهر في الحالة ديت قصدي حلال في الحاله ديت دي مساله الحليه طيب مساله لأنه في فقهاء قالوا بانه مع أنه حرام أيضا نجس يعني إذا وقع من العنب المغلي على حصير المغلي ده من العنب على هدومي أو جسدي فلابد أن أخسله يعتبر نجس بعض الفقاء قالوا لكن ما فيش دليل قوي على هذا الحكم النجاس ولذلك في معظم الفقاء قالوا بأنه طاهر ومنهم السيد السستاني الله يحفظه قال بان العصير العنب لا نجس بل طاهر اه حرام شربه ولكنه طاهر ليس بنجس من ما الحق بالخمر أيضا الفقاع ده معروف انه نجس ايضا فقال لا تشربه أصدقائي أنه حرام يعني. قال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإن أصاب ثوبك فاقسله قال الفقاع شراب شراب يتخذ من الشعير قال صاحب المدارك الحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب أي الفقاع وبه رواية ضعيفة السند جدا يعني بميل الشيخ جواد مغني واضح بأنه شاكف مثلت أنه نجس يعني طيب المسألة الاخرى من, من أعيان النجسات يعني عرق الجنوب من الحرام فهذه المسألة اختلاف الفقاء فيها بأنه بعضهم قال نجس وبعضهم قال بأنه طاهر في الأصل بأن الأصل في الطهارة الشيء لم يثبت بأنه نجس المسألة دي عند السيد الثاني بيقول فيه بانه عرق من جرم من الحرام طاهر ليس بناجس وده الحكم لمعظم الفقهاء حكموا به فاذا انسان عرق من الحرام وانا لمسته فيا اعتبر مش عليا غسل مش عليا اغسل حسب رئيسي الثاني ومعظم الفقهاء لم يعني لم يعد من إعيان النجاسات ولكن ذكره لأنه مذكور في كتب القدماء فكان لابد يتعرض لي ويقول حكمه أنه من عنيسات أو لا باقي مسألة تقريبا واحدة او عين من عنيسات فقط وهي أهل الكتاب وبأن المسألة فيها الطول شوية في روايات فيها من روايات مختلفة وفي كلام فيها طول نقاشات فيها واشكلات وردود فان شاء الله نرجعه للدرس القادم وصل الله على النبي محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين